Ya mama Ya mama Touri لا لن تلقى في الدنيا حدودا يا, يا من يا من لن تَلْقَى فِي دُنْيَا الْخُلُودِ إِنْ نَمْتَ غَدًا فَالْفُلْجَ يَوْمًا إِنْ نَمْتَ غَدًا فَالْفُلْجَ a <laughs>